اول حاجه لو قلنا ان السبيكترو فوتومتر بيستخدم في قياس السيرم والبلازما باي كيميكال يعني اي باي كيميكال موجود في جسم في السيرم او البلازما اقدر تمام كده طيب. طيب هل السبيكترو فوتومتر ينفع استخدمه لقياس دي ينفع استخدم زي الناس والكدمير والزنك والرصاص وغيره, وغيره هل ينفع مش عارف ماذا يفعل ولا يفعل ولا مش عارف يفعل ولا يفعل ولا يفعل ولا يفعل ولا يعني النحاس يفعل ولا يفعل ولا يفعل ولا يفعل ولا يفعل ولا يفعل ولا يفعل ولا يفعل ولا يفعل ولا يبقى ينفع من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون ميتال من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك هو, ده هو اللي مور أكريت. قال لك لأنه يحدد لك بالبارت بالبليون والبارت بالمليون يعني أقل كمية ممكنة يقدر حديدها لما تستطيع أن لا حديد كميات معينة لا يقدر حديد كميات هذه طيب أنا مثلا شغال في مزرعة وعايز أعرف المياه ديت اللي من نسبة الرصاص فيها كويس أو نسبة الكادميام أو نسبة النحاس أو أي نسبة للهيفي ميتال كويس ينفع أشربها لل... للفراخ اللي موجودة عندك في المزرعة ولا هل ممكن تعمل تكسيست بالهيفي ميتال هتقولي لي يعني التوكسيستي بيه بي ميتل ممكن تعملهم إيه؟ أقول لك والله في حاجة اسمها برونيك توكسيستي بيه بي ميتل نتيجة إن عمال يشربهم مية موجود فيها هي بي بتقلل الفروزب وفورنس وتقلل الإكبو راكسشون وش بقى في حاجات تانية كتير. فمعظم مزارع دواجن بتبعت عينات مية من عندها تحللها. عشان تعرف والله هي ماشة صح ولا لأ؟ بس المزارع كبير مش المراقبين الصغيرين اللي هم عم مزارع مثل عنابل, عنابل المزارع كده بس إن ثلاث عناية أو أربع عناية ولا؟ المزارع الكبير يبعت كل فترة. ياخد عينات يحللها في معمل عمل دواء جن وبرعت ما عمل زي كليك الغصري جد أو ما عمل زراعي بعت مياه يقولوا لهم أنا عارف والله المية بتاعت دية كويسة ولا لأ المهم هنفترض إن جت العينة وقول له والله شوف النسبة نسبة شوف النسبة النحاسي وراح أقول والله النحاس موجود في صورة أتم لواحد كده جوه أي سيجوج أو جوه المية لا عمره هيكون موجود في صورة أتم لواحد كده لا صورة state state. يعني صورة مركب. مركب يعني صورة في صوره ميوكلر ستيت او كومباوند ستيت يعني بصوره مركب وركب ازاي يعني بصوره سي في صوره بر او سي يو بي او 4 ده هو في صوره طيب هو انا عايز اقيس النحاس ولا عايز اقيس الكومباوند ستيت بتاعه سي او اس او عايز عايز لوحده لوحده طيب مطلوب لك والله هاجي على اللي ده وفكهم بعض اعمل ديسوسيشن الرابطه بين هي وفور 4 من النحاس عايز افك الرابطه دي طب عايز تفكها ليه عشان تخلي النحاس لوحده والso وفور لوحده طيب انا لما عملت كده اما عم فكيت النحاس من التركيب بتاعه كابلات النحاس خليته النحاس لوحده والكابلات لوحده انا كده عملت ايه قال لك عملت عمليه ديسوسيشن فك رابطه وعملت في نفس الوقت الاطميزيشن يعني ايه يعني اقاملت النحاس الى واحدة جدا في صورة الاطم ليس في صورة compound state يبقى ثاني لو انا موجود عندي النحاس في صورة C.O.S.O.F.O.R. انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج إيه اسم النحاس الوحدة تمام كده؟ اعمل ايه؟ اعمل له عاملية association and atomيزيشن اعمل الكلامت ازاي؟ اروح ايليك والله ايه العين اللي انت جايبوها من المجرعة عينة ع أو سواء شخص عايز حدث في المتر بتسجل العدد أو النحاس مو في الآخر سواء سيرم أو سائل أو غيره أنا عندي عينات ميت طيب العينة اللي قديت هدخلها على جزء في الجهاز اسمه النبوريزا جزء في الجهاز اسمه النبوريزا يبقى تاني أنا معايا عينتي السائل بتاعت اللي عايز حدث فيها كميت النحس بس أنا لك والله عشان حدث النحاس اللي جوا العينة النحاس ده بقى مش موجود لوحده أنا محتاج أعمل ديسوسيشن عشان يبقى لوحده وقيسه طيب إزاي حقليل لوحده أقولك والله عندك السنبنة في هنا أنبوبة بتعمل ساكسشن يعني بتسحب العينه، تشفط العينه كده وتسحبها، بتعمل ساكسشن للعين. طيب، ده بعد الله ساكسشن هتروح فيني، هتروح يعني في مش ما هتخش اللي هقول لك والله عشان ينزل عليها على, على عينه. ينزل عليها هوا وغاز. هينزل عليها ليه وغاز ليه؟ هقول عشان يخضها. يخضها يعني إيه؟ يعني يعمل لها كده. يجعلها جوه الغرفه المقفوله ديت عمالت تخض كده ببعضها. ده الهواء. انت بتقولي لي الهوا يعني هيفضل بس اه هيخضها بس طيب طب والغاز الغاز هينزل بضغط عالي يتخلل العينه وهي بتتخض عشان يحولها لفيبر لبخار لدروبليتس رزاز. طيب طب وانا عملت كده ليه تم ما الهوا ممكن انزل على يحولها لبخار لا الهوا مش ضغط زي ضغط الغاز الهواء ما العينه زي الغاز الغاز في وقته قليل هينزل يتخلل العينه وهي بتتخضع عن طريق الهواء هينزل يتخللها يخليها تظل في صوره رذاذ او بي طيب باشا انت كده لغايه الان ما عملتش ولا اي حاجه لك ما الفكره بقى جاي الفكره ايه ان الرذاذ اللي هيطلع الدروبلز الدروبلز اللي هتطلع ديت هتطلع تعدي على الفيلم اما تعدى على الفيلم كل دروبله فيها سيو سي يو اس هيروح ماثر على الرابطه بين السيو يو وال على والSO4 لوحده هتقولوا طيب ماشي طب انا ما عدتش <تصفيق> السائل كده وخلاص ليه اقول لك كده انت جبت شوية سائل حطيتهم على الفلين ايه <تصفيق> اللي هيحصل على الفلين؟ <تصفيق> ايه اللي هيحصل للفلين؟ يعني ايه فلين الاول؟ لهب تخيل خدت السائل كده عديته على الفلين هيطفي هيطفي صح؟ فانا بقى محول لدروبنت عشان ما تخش الفلين ادي اول حاجة ثاني حاجة عشان ازود مساحه السطح المعرضه للسامبل بتاعتي للفلين عشان يعمل ديسوسيشن ويكسر الرابطه بين النحاس والso طيب عشان السيد يعني لما انت خليت النحاس هنا موجود هنا والاس فورس وحس انا استفدت إيه؟ لك والله هبدا على الحاجه الثانيه المفروض اعملها ايه الحاجه الثانيه الخطه اللي اعملها قال لك والله النحاس اللي موجود هنا اهو اللي انت خليته لوحده في يعني بيسموها الحالة المتعادله للنحاس او الحالة العادية للنحاس يعني, يعني مش مستصار طب ما ايه معنى كلمة مستصار ايه اقولك والله وليكن مثلا بقولك استوديو متفكين بتاعك من 8 واحد اخر الالكترون ده هو اخر الالكترون ده هو لو خادش وحنة زادة عليه او فقط اخر الالكترون هيفضل المستصار ده لما يكتسب الالكترون او يفقد اللي هو ادف صح اي الفيزياء ولا الكمية مهم عايز نوصفه صار، تفهم كده؟ طيب، فبقول لك والله إن حسن اللي موجود عندك هنا في العينة موجود جوه فليم بيبقى موجود في صورة النيترا الاستيت. الحالة العادية اللي هو اللي يكون التركيب الزر بتاعه العادي طيب، أعمل إيه؟ لك والله في خصائص زي بتقول لك إن الأتم في الجراوند استيت أو في نيترا الاستيت وما يكون موجود جوه فليم يعني لازم يكون في الجراوند استيت وجوه فليم. عنده الأبرة نعمل أبزور بشر الله ويعمل إميشن إميشن أو إميت اللّيت إنز فورم أو في نيرجي أو يعمل إميت للإنيرجي إنز فورم أو لايت. يعني خصائص زيادة بتجيب. لك والله إن العنصر لما يكون موجود في النيوترون اللي هنا جوا فليم لازم يكون موجود جوا لها. عنده الابيلتي إني يعمل أبزوبة شغل اللّيت النصات عليه. الضوء نصات عليه. الضوء نصات عليه, عليه حيتدلوا إنيرجي زيادة. فهيعمل إميشن للإنيرجي اللي أخذها من الضوء ديت في صورة لايت ضوء. دي خصيفة إسجائية للعواصف في, في الـ Ground State, State أو في الـ State Neutral State لك العنصر في الجراوند Ground State أو في الموجود هو فين؟ عمله قبلة من يعمل Absorption Light الـ بيعمل له إيه؟ يروح عمله Excitation عشان يدل له زيادة تمام كده؟ بعد كده عايز يعمل Michel Energy اللي خدها في صورة Light تبدأ هيقصر إزاي يعنيه؟ يعني العنصر هيخش ويقصره Disensation وهيقف ويخش عليه وياخد لايت. لا. اللي بيحصل ايه اللي بيحصل ان انا بدخل عليها عادي مش الصوت صوت بدخل العينه على الجهاز يحصل لها ريزيشن بتجي لي هنا تروبلت التروبلت كده عدى على الفيلم يعمل ديسوسيشن كل ده في ساعتها في خلال وقت ثاني محدده أول ما تعدي على الفيلم تشتغل لمبه اسمها الهالوكس لامبه اللمبه ديت في لمبه مخصصه لكل عنصر عشان تدي ويف لينس مخصص لكل عنصر ان هو يستصار. تمام كده عشان تستثار العنصر وتديله انرجي زيادة على الالكترون اللي في اخر مداره عشان يستثار هتروح المنظمه دي شغاله ومنزله ضوء بوج معين عشان العنصر يستثار وبعدين تطفى العنصر وهو نازل على الضوء يستثار اول ما المنظمه دي تطفى العنصر ما يدلوش باله ويرتاح الا لما يفقد الطاقه اللي ايه اللي, اللي اخذها عشان يرجع على ستيت تاني يجي يفقد الطاقه اللي اخذها هيفقدها في صوره ضوء هيفقدها في صوره ضوء والضوء ده هيلون الفلين اللون بتاع الفيلم ده انا هاخده بقراءة عندي هتاخده ازاي هاقولك في حاجه انا هسمعها الفوط الدكتور سيل اللي بتحدد الضوء اللي بنتج ايه و بتاع الضوء قد ايه هتقول لي يعني الدنسه بتاع الضوء هقول لك والله لو موجودين هو عشرين اتوم من القبر من النحاس غير لما يكون عندي خمسين الخمسين هيدي لون فايلوت غامض والعشرين هيدي لون فايلوت فاتح بدي الدكتور سليم ايه هتاخد اللون اللي موجود هنا وترجمه بقى تعديه هنا مش عارف بقى على فتو الكتريك سيلت هحوله الطاقة كهربائيه والطاقة كهربائيه عدى على الامبليفاير والامبليفاير حتى على الجلفانومتر في نفس طريقه السبيكترومتري اللي بينا قلناها السكشن اللي فات يبقى ده الفكرة العامة حوالين الجهاز ان انا اروح جايب العينة اعمل لها ديسوسيشن واوتوميزيشن طب ديسوسيشن واوتوميزيشن ازاي ان على لابولايزر ينزل ضغط على العينه تبقى فيبور الفيبور يعدي على الفيلم الفليم يروح جاي على الرابطه اللي بين النحاس والSO4 ويروح كصفر يبقى عندي النحاس في الجراوند ستيت اوف النيترال ستيت في خاصيه فيزيائيه بتقول ان هو في الجراوند ستيت او في النيترال ستيت عنده القدره ان يمتص الضوء ويستثار ماشي بعد كده هيعمل ايميشن للطاقه اللي اخذها ديت او الاستثاره الطاقة ديت في صورة ضوء الضوء ده هيلون اللهب اللون بتاع اللهب اللي هيطلع ده في حاجة اسمها كروتو الدكتور سالم هتروح واخده الضوء اللي هيطلع ده وتروح محولها لطاقه كهربائية طاقه كهربائية تعدي على القطبه تطلع لي من الجلفانومتر تطلع لي قراءه في الاخر كميه العنصر الموجود ولو برده ستاندرد وروح الجهاز زي ما انتم عارفين الكلام ده كله اللي يهمني في الجهاز ده كله عشان اقول لكم برده احنا هنتسطر في الكلام اللي يهمني الجزء ده بس ده اللي بيختلف عن السبيكتروفوتومتر لان في عند الرومب اسمها الهالوكاست لامب سبيسيفيك لكل اليمنت عشان تدي ويف لينث لكل اليمنت جزء ان هو اسمه البولايزر وجزء اسمه الفلتر طيب حد بس واقف على حاجة غاية لان لسه ما قلتش اي كلام هلأ بشرح لكم الجهاز بصفة عامة شغال ازاي حد عنده اي بس مقطة واقف عليه في الجزء اللي انا قلت ده حد مش مقتنع بالحاجة في الجزء اللي انا قلت ده طب ما انا حاسق لنا سؤال اللي كده دي للكسام بالهونطة ايه اللي كنت بقول كنت بقول عشان ايه عشان ايه, عشان إيه؟ صح؟ <تصفيق> مالك ليه؟ اللي بيشتغل هنا مالك بس وليه. مالك, مالك. <تصفيق> هو اللي حول الحاسب في الجنون ستيف اللي هو اللي سنكرروا له انه هو يتصد حرارة كل جده هو هو في كل فلانه هو يشعر الطفل تحته كل ذلك كل كلامك صح ها حد عنده اعتراض على الكلام ده ايه سامبل سامبل هولدر اللي موجود عندي هنا؟ في الكوفيته كنا بنقولك بحط فلع عينه عشان ينزل على الأشعة اللي تنعكس والأشعة اللي تنتص واللي يعد واللي يجي, يجي صح؟ أهم <تصفيق> وقلت عليها هولدر عشان كده هنا هولدر ايه؟ الدكتور قال عشان هو اللي حول هو اللي عمل الفيلم فهو ده دي اعتبت هولدر كلمه صح حد عنده اي حاجة تانية؟ أعزي يقولها؟ حد عنده وجهة نظر تانية؟ هو انا عايز ايه؟ <تصفيق> السيو <تصفيق> السيو بتاعي ده إذا الدكتور قال لما تعمليت معاه بدوه نزل عليه أو بدوه خارج منه تعمليت معاه هو فين هو هو الفليم ولا هو هو هنا <تصفيق> لو هو هو الفليم يبقى اللي يعتبر هنا مسك السامبل عشان تعمل معاه هنزل على أشعة يوم تصل يوم تصل ونعكس اللي نعكس وكده هو الفليم فبعض ترى الفليم سمبل غوردر ليه لأنه فيه السامبل أندر مجرمتي أو ال ال إLEMENT أندر الحاجة اللي أنا عايز اسمه طيب أنا بقولك لما هقل لك, لك السمبل غوردر فيه السبكترف فوتومتريك هتروح قايله في الفيلم انما في الاتوميك ابزوربشن هتروح قايله الفيلم طيب في جزء عايز اقول لكم عليه بس بعد ما ناخد البرنسيبال انا بقول لكم انت فكرة الفكره حوالي الجهاز ليه عشان لما ناخد البرنسيبال اقول لكم انا حققت الكلام ده ولا يعني حققت الكلام ده في الشرح بتاعي ولا بص كده برسل بيقول ايه برسل بيقول ايه, برسل بيقول إيه؟ لا ولا لا. بقولك the element of interest. يعني العنصر اللي انت عايز ماشي must be or firstly must be dissociated from its state or molecular state لازم يحصل له ديسوسيشن من الكومباوند ستيت بتاعته او المولكيولر ستيت بتاعته يعني ازاي ال سي او 4 بيبقى سي او و اس او لما احنا عملنا الكلام ده عملنا فيبر وعديناها وحصل ديسوسيشن تاني حاجه بعد ما يحصل ديسوسيشن يحصل, يحصل له زين بليزد ان فليم ان اتس جراوند ستيت او النيوترال استيت تاني بيقول لك أول حاجة الاليمنت اوف انتريست مست بي دي سشيتد من الموليكولار ستيت اللي هي كومباوند ستيت يعني السي او يبقى السي او اس او 4 يبقى سي او واس او 4 بعد ما خليتهم سي او لوحده واس او كل حطيته جوه اللهب في الجراوند ستيت بتاعتها او النيوترال ستيت بتاعتها ثالث حاجة زي اليمنت ان its the ground state or neutral state in the flame have the ability to absorb the light of specific wavelengths and emit زي اكسبت النشي إن فورم اوف لايت تاني شو ال في يعني في عنده ان يعمل ويعمل كمية الانيرجي اللي اكتسبها في صورة ضغطة والضغطة يلون الدهب واستخدم الضوء ده في بياس كمية العنصر هذا الكلام اللي هتبقى على الدهب من بصر الكتاب انت لو قرأت الكلام ده من قرر صماته الشرحة والله لو انت عملت ايه هو كلام ريف انا ما اتفق معاكم ان هو كلام ريف هو اسعب سيكشن. سيكشن الاجهزة ده اللي هو السيكشن الثاني ده ولسه هتفضوا حاجات تانية الوقتي هتحس ان كل حاجة بس هل ايه هو ده اللي بيتم في الكتاب وفي ناس بتحتاجه ما نحن نحن في المابعد ده اول حاجه ده البرنسيبال يبقى البرنسيبال اللي احنا احنا جبنا الاول ان احنا جبنا الكولر ستيت بتاع العنصر وعملنا له ديستريشن وواتوزيشن في الجراوند جوه في الجراوند جوه قلنا والله على طول هيكسب انرجي وبعد كده عايز يرجع للحاله العاديه بتاعته هيعمل في صور ضوء ضوء دخلت طيب, طيب. طيب. تاني حاجه بعد البرنسيبال قال لك الهالو كاسد لامب هتقول ذ ريز سبيسيفيك هالو كاسد لامب في يعني ايه يعني والله انا رايح النهارده معايا العينه عايز اقيس فيها النحاس اركب لمبه النحاس في الجهاز طب ليه اركب لازم لمبه ما اعرفش استخدم لمبه ثانيه اه لان هي هتدي سبيسيفيك ويف لينث مسؤول على استثاره النحاس حسب التركيب الذري بتاعه وحسب العدد الذري بتاعه عايز تقيس رصاص هتشيل لمبه النحاس حاس رمضة المصاص عشان تنس. يبقى. ذريات سبيسيفك هالو كاسود لامب دي ه إل إم. وش جيب؟ تو اللي بتدي عنصر. طيب. هتقولي ده قال عنصر هقول لك والله وهو في بيحصل عن طريق الضوء اللي سقط على ده المساوي الويب ايه؟ هيقول لك هنا شوفي الهالو كاسود لام بقول لك إيه؟ لأن ده من أهم الحاجات في السيكشن. بقول لك والله. ودل على تمرك أبزور بكم؟ زلايد زاد برديوس زاد لك اللي هو للاليمنت اللي جوه الفليم. اللي هو موجود لك بتدي. <تص> ضوء بويفلينس معين للعنصر اللي موجود داخل الفيليم اللي هو بيمتص. بعد كده سو every element to be measured has special lamp That will reduce specific ويفلينس Liated related to the element to be اللي اللي أنا عايز طيب بعد كده قال لك والله إلي حالي سماء اطمائزة انت معاكم اللمبة اللي هي لكل على اطمائز أنا هل يفعيب لامبة أكتر من العنصر؟ هل لي انفعسك ما كلامه قلت في عشان لو حد تروح يدور على النت ولا كده ما يقولش ما لقيتش هل دي تعيب لمبه اكتر من رنسو انا بقول لكم إن في الكتاب موجود بالنسبه هل هو بس ايه هل ينفعش ما اللي فعليم فعليم فعليم لين في, في الكتاب يعني اللون اللي هي بيعت بتتصرف بتتصرف على حسب على حسب الضرس بتتصرف على حسب انت صح بس انت اقول لك انا على بالي بالظبط بتتصل صح كده طيب الوقت العينه بتاعتي دي فين حاسس بس اكيد اكيد بس بقى قد ما بس فين بس انت هتبقى غاليه بالنسبه كبير هو انا عارف اني حاسس كبير عشان هو عارف يعني انا هشتري الجهاز انا <تصفيق> جيت <تصفيق> لطنط حاسه عشان اقيسه من حاسه معاه ماشي, عارف ماشي, ماشي, عارف ماشي مش عارف ان فيها ايه لا دكتور انا مش عارف جوه العينه ايه ماشي زاد بطريقه كده بالضبط انا مش عارف جوه ايه فوالله ممكن يكون رصاص ممكن يكون طنط حاس ممكن يكون بقى اكادمي طب تخيل انا نزلت جبت لمبه بتشتغل على النحاس وعلى الجاد ميوم وعلى الرصاص هتستثار كله هتلاقي اللون عندي هنا اسود ضغط <تصفيق> التمر هند دل كله في بعضه كده صح كده صح كده طيب ينفعش استرادم لمبر كل العناصر لا بس ينفع هينفع بقى ازاي بقى حد يقدر يقولي ازاي انت لو كنت فهمت السيكشن اللي فات كان, كان كل واحد فيكو قد قدوها يقولي ينفع عامل كذا بس انت مزاكرتوا السيكشن اللي فات. لو انت اتكلمت اتنا يا دكتور رح تتسعلمني انا احترمتك مرة وانت بتتكلم واعدتها واحترامتك بره انت كمان عشان انت بتقول انت بتتشنج انت بتعمل ما انت جيت قعدت معايا وعارف نفسه وانت بتتكلم وعديتها احترامتوكم مره وادة التانية برضه والتالتة بقى عايز تتكلم في السيكشن انا موجود ما نوط انت تتكلم معايا بالنسبة للسيكشن لو ما رضيتش عليك يبقى انت لك حق في اي حاجة اخرى بس كده اقول لدكتور ايه انك حاجه بتنطس الاستيل ده عايز بس ازاي كان اللي موجود كده كده بتنطس كل الانواع اللي بتطلع من طول موجه فالفكرة ايه ان انا ممكن اجيب مونوكروماتيك فلتر احطه قدام اللمبه دي زي الدكتور قال برضو الدكتور قال اجيب مونوكروماتيك فلتر اقول له للفلتر انا الوقت إن حاس ده عديل الطول الموجي اللي من كذا كذا عايز الوقت الرصاص اعدله الطول الموجي اللي من كذا كذا تمام كده بس ده في اجهزة تانية مش مش موجودة في الكتاب فارواشها على الكتاب وخلاص زي ما انتم عايزين طيب نيجي بعد كده الجزء ده الجزء اللي ما معدش بان منه اي حاجة ده ده كله شباطه ده شرع كده خلصنا خلاصة لحالة وكاسه نيجي بعد كده الجزء ده مش احنا اقول لنا العين بتاعتي لازم تكون في صورة فيبر ولازم تكون في صورة فيبر عشان هنا يحصل لها والدستسيشن ده بيعمل طيب. قولك بيسموا فوز ده هو اللي هو الفيلم مع النبلايزر ده هو بيسموا فوز ده هو الترتيب ده كلها مع بعضها بيسموها الفيلم أتمايزر الترتيب ده مع بعضها. طيب الفيلم أتمايزر ده واللي هو, هو الترتيب ده مع بعضها بتعمل ايه قالك والله بتعمل حاجتين بتعمل أتمايزيشن وبتعمل بببرايزيشن. يبقى الفيلم أتمايزر ده هو اللي هو فوز ده هو مسؤول عن حاجتين البببرايزيشن والأتمايزيشن. بابرزه <«Buburization> تاثير ايه ايه بابرزه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه من ايه من ايه <تصفيق> من مش ده اسم على وفليم بيعمل ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه فهم كده؟ ره يعمل عشان يعمل Dissolution. تبًا ما هيعمل Dissolution هيعمل هيك نفس الوقت Automation. هنكللين إنه حاسس والله الفيلم Automation مسؤول عن ايه هتقولي كده الاثنين بس مسؤول عن Vaporization عن طريق Vaporizer عن طريق الفيلم. بس كده دلنا عايزون يدر. فهمني يعني Automation وعنا Vaporization ولا أنت عملت أطميزيشن أن انا اقطع فرابطا بينهم باثنين واخلي اني حاسوا صورة أطم انا حاس ان انتو ميتين كده يا جماعة كمان بس الجزئة مصعبة لا دكتور وصعب عليك بس طيب اطميزر ده ده الفليب اطميزر ده اللي هو الجوز جاجي ده قالك والله منه انواع كتير حسب الاجهزة برضه قالك انواع الفليب اطميزر يعني الجزء المسؤول علي الاطميزيشن والجستيشن بالفابورايزيشن الجزء ده بيختلف من طيب عشان كده قال لك الاتمايزر ده عايز سمبوليك انواع اول نوع نوع اسمه الفيلم وده النوع الثاني حاجه اسمها البلودسيت تشارج اتمايزر النوع الثالث حاجه اسمها الكتريكو سيرمال اتمايزر النوع الرابع الفولت واحد الفيلم اتمايزر ده اللي شرحناه واحد البلود يعني كروتس تشارج أتوايزر إلكترو سيرم أتوايزر كونت ديب أتوايزر دولة تعليقوا أسماء بس اللي, اللي أنا أحتاجه منكم في الجهاز ده إنك تقول للفرينسبال بتاعته تاني حاجة الأتوايزيشن بيتم إزاي والمفرائيزيشن بيتم إزاي بس كده وإن فيه هلو كسف لامجز بيصيفك لكل إليمت مش هديك تبلي في الامتحان إنه ينفع أكتر اللمبة بتقسة أكتر من العنصر بس حده قدما منه كلمات كونتر اللي موجود في الكتاب انتوا طالبين بيه بس عشان لو حد فوق قرا قرا بره هيتلاقي في الموضوع ده مش حد هيكرا العادي والله عارف ومدرك وحاسس وعارف كل حاجة فاتر قلت لكم انت على الاكتسيشن اسست واما ديه برده لو حد يعني شاف بره يعني فيما بعد هتلاقي والله هتتلكوا صور حسب كل عنصر هتلاقي الفيلم ده لونه ڤايلت ويقول لك والله ده في حاله النحاس الفيلم ده لونه اورنج يقول لك ده في حاله النحاس هتلاقي كده جايب لك صور كده لو انتوا بتدوروا على النت في المهم تفشى على تاني حاجه بس لو طلعتوا كده يا جماعه في في الحوار كله اللي انا بقوله ده حوار ايه في قياس النحاس يعني استخدمت ايه في إيه اعتمدت عليه فكره كده من دماغي اعتمد عليها ولا... اعتمدت علي ها؟ اعتمدت على ايه اعتمدت على للنحاس او الهيبي ميتر ان هو ما يكون موجود جوه فيلم ومعدي على ضوء هيستثار وبيعمل انبعاث نتذكر ان هي كانت في صورة ضوء صح كده اعتمدت على الخاصيه الفيزيائيه اللي موجوده فيه في جاسو صح كده نفس الموضوع نفس الموضوع هل حاجه قيس حاجة دلوقتي والله انتوا نطله لو اتكلمت انا اساعدكم ماشي بالله انا هشهد عليكم زمايلكم ثاني انا هشهد عليكم زمايلكم عليك ثاني لاني بعد كده مش حت... مش هتقف بقى لك بس مش هتبقى في مجله تسوي والله العظيم كفايه ورا بحلف بالله العظيم تاني مرة, أنا عظيم. مرة في بس, بس مش حد يرجع تاني يقول لي خلاص يا وخلاص يا والكلام اللي في انا لك خلاص ما الاثنين انا انا بقول لك عليك بقول لك عشان زميلك كشل عليك عشان ما مني في ليه؟ اسمك ايه؟ بعد اذنك يا ابو انا بنعمل فيك مسكره لبكله الكلية بس قول لي بس اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ليه؟ اسمك ايه؟ مش عايز تقول اسمك؟ مش عايز تقول اسمك خلاص انا هعرفك ناسف خليك في السيكشن أنا ما عرفتوش وعاملت معاك الصح الراجل ده مش عامل مع حد بس عشان انت بتحترم نفسك في السيكشن ايه هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي لو عندي ايون موجود هي هي هي بي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي اقدر احدده عن طريق الالكتروكال كونداكتيفيتي بتاعته طيب ايه الموجوده ايه الحاجه الموجوده عند الجسم في صوره وعند اللي يعمل كونداكت <تصفيق> هو قال لك الايون اللي موجود في الميتشر ممكن اقدر احدده عن طريق الالكتريكال كونداكتيفيتي بتاعته طب ازاي اقدر احدده عن طريق الالكتريكال كونداكتيفيتي اقول لك والله ما فيش حاجة عندك موجودة في الجسم بتكون موجودة في صورة ايون ايون يعني ايه يعني حاجه واخده بوزيتيف تشارج او نيجاتيف تشارج وعندها الابيليتي ان تعمل كونداكت الكتريستي الاكتروج right. حد هيقول لي طب اله في ميتال تمام ممكن يكون كاريت شارج صح بس ما بيعملش الكتريكال كونداكتيفيتي لو انت كنت بتاخده في الفيزيولوجي قال لك والله انت عندك الممبرين كده السن ممكن يكون بولارايزد وان بولارايزد بولارايزد بوستيف بوستيف بوستيف بوستيف عارف نيجاتيف نيجاتيف الكلام ده اقول لك هنا بوتاسيوم وبره هناك كلور سالب مش عارف ايه صح طيب يعني الالكترولايت هي اللي مسؤوله عن الكتريكال كونداكتيفيتي جوه التشو فقال لك هنستخدم الخاصيه الفيزيائية دي بتاعه الالكترولايت في جسم عشان كده عامل خاصيه اسمها الكتروكيمستري بيقول لك اي اي الموجود اقدر احدده عن طريق الكلكتريكال كونداكتيفيتي بتاعته عشان كده جيت تعرفنا الالكترولايت قال لك الالكترولايت ايه الالكترولايت هو الايون اللي بيكون موجود إما اما في تشارج يا اما في تشارج إما كاتيون يا اما انيون وعنده الابيليتي ان يعمل كونداكتريك تي طيب برده إزاي يقيسه برده بقى عن طريق الخاصيه بتاعته قال لك والله الالكتروكيماستري في حاجتين في طراز اسمها البوتنشيو مترك وفي طراز طراز اسمها, أسمها, أسمها الايون سيلكتيف من برين الكترون قال والله فتر الثاني بيعتمدوا على الالكترو ده. طريقة اسمها الـ I-Selective Membrane Electrode وطريقة اسمها البتنشي اللي مطلوبة لكم الطرقة اليوم بخير في الاتحاف اللي اختصرتها I-S-E طالب ازاي الموضوع ده؟ قال لك والله الـ I-Selective Membrane ده ده ممبرين في الالكترود لكل إليمنت انت عايزة تتسيره يعني ايه؟ يعني والله لو انا عايزة السوديم هاجيب ممبرين او عيبها فيها ممبرين زي كت كل من براين فيها إسبريسيفك للصوديوم بس، بالإسبريسيفك للصوديوم بس إيه؟ لأ من الإلكترود اللي موجود دول من براين إسبريسيفك للصوديوم بس. يبقى الأيون سيليكتف من براين إلكترود، إلتهذا من which يعني عشان الصوديوم بتاع الصوديوم، ودي البتروز ودي البتروز ودي البتروز والله الالكترود اللي موجود هنا هو ما مع حاجة في المحلول الله الصد يم هو سبيسيفيك للصوديوم عشان كده كم يعرفوا أقولك الممبرين اللي كريم سبيسيفيك طيب وهنا, الالكتروض وهنا الالكتروض في الأخير البتروز دي على إيه يعني, يعني قطعة حاسك مع الصوديوم طيب وفي في الأخير إنه حاس هنا كده داخله الممبرين هتقدر الممبرين ده تجيبه منين في علب بتاعه بتباع تلاقي يقول لك ممبرين اي اس اي اوف صوديوم اي اس اي اوف بوتاسيوم بتباع كده في السوق المهم والمفروض ان احنا كده نقطع الحاجز وعندي جهاز انا في المعمل اسمه الفولوميتر جهاز في المعمل الفولوميتر عباره عن جهاز كده الفولوميتر بيقرا على الدكه كده وطالع منه اثنين الكترود بتاع ثاني حد كده واحده حمراء واحدة حمر. واحد سوده زي ما انت كده تروح للراجل الكهربائي يروح جايب لك الكترول كده كده على على الجهاز الكهربائي بتاعك لكم والله الدايره شغاله الدايره صح هو نفس الموضوع كده عندنا الجهاز ده طيب ايه اللي بيحصل؟ هقول لك والله من البرين ده وراح جايبه حط جوه السوليوشن بتاعي اللي فيه صوديوم وفيه بوتاسيوم وفيه كلور وفيه حاجات كتير بس من البرين ده السبك لمين صوديوم هيعمل رياكشن مع الصوديوم طب الصوديوم عنده الابيله ان يعمل صح هيروه عامل تشينجي في البتنشيال بتاع المنبريند اللي تشينجي في البتنشيال بتاع المنبريند ده يخش هنا كفراءة على القطع المهاز دي وهو ما هنا على القمر على القمر هو الجهاز يطلع لي هنا فرق جهد بالفولت هاتقول له طب برضو انت كده لسه ما طلعت ليش كمية الصدم الموجود في العينة طيب انت مطلع لك راءة حولت الطيار الكهربائي اللي ماشي على مقامر لي لفرق جهد بالفولت فرق في راءة اروح والله العلبة اللي انت جايبها اللي مكتوب عليها هوها هوها اي اس اي صوديوم جواها بروشور جواها كده ورقة بانفلت بيقول لك والله لو لقيت فرق الجهد 50 معناه ان كمية الصوديوم مثلا 60 لو لقيت فرق الجهد 70 يعني يبقى معناه ان كمية الصوديوم قد كذا ريفرنس كده موجود عندك في البروشور يبقى الالكتروكيمستري بتقدر تقيس الايون الموجود في الماچشر على حسب الالكتروكوندكتيفيتي بتاثه طيب قال لك ايه الاجهزه اللي جوه الالكتروكيمستري ديت الايون سيلكتف ميمبرين الكترود اللي هو ايه سبيسيفيك تو اتش ايليمنت المبرين مع الحاجه اللي موجودة اللي ويعمل في البوتنشال بتاع الممبرين. اللي هتيجي على على هنا الجهد بالفولت الفرق الجهد بالفولت ده مش اللي ده في التحليل لا اللي ده اللي التحليل هو ترجمه الفرق الجهد بالفولت ده ده اللي موجود في البدرت لسه لسه حاضر ما نعمل ماشي. نفت بعد كده الكرمات الكرمات الراف الكرمات الراف ده احنا اكتلمنا عنه السيكشن اللي فات كلمتين سراعة او حد فاكرة احنا كنا نقولنا ايه عنه الكرمات حد فاكرة السيكشن اللي فات ايه بيعمل ايه tak do tego jest ten papier اللي nie باودر وعايز الله منها اكتف برنسيبال فاكرين الكلام ده ساعه ما قلت وحلبة و... فاكرين الكلام ده قلت والله كان معايا حلبة بودر والحلبة الباودر ديت عايز استخلص المواد الفعالة اللي فيها زي انت اوكسيدنت افكت ولاون مودوليتوري افكت قلت لكم والله جبت الحلبة دي بصوره باودر وحطيتها جوا جهاز سوكسليت المهم جوا جهاز معين عشان انزل عليه الكحول يستخلص المواد الفعالة من البودر وينزل كده ده هو لها البودر. ينزل عليك الكحول. الكحول ينزل على الحلبة البودر ويطلع من هنا. البيبر اللي انا حاطت فيها الحلبة البودر ديت زي فيه التربية كده فيها بوز. ايه مهم? بنزل الكحول كده على الحلبة البودر بالرغم نزل كده الكحول في الجنب هنا. من اعقد ابرك. الكحول وواجه المواد الفعال من هنا وبعد كده ينزل في خلاص بتاحت هنا الكحول. وقد لوم تاني لوم أصغر لوم أقدر حسب المواد الفعالة اللي طيب ان المواد الفعالة اللي في فتكوحلة دائت منش عارف هي ايه او ممكن انا بخمن هي ايه بس منش عارف كمية هات ديه ولا هي الحاجات اللي انا عايزها هو ده لا فانا قرأت مثلا في الابحاث قال لك البلابانويد والالكالويد والمورسي دي كيميكال سبستانس او اكتب برينسبل موجودة جوه النباتات. بذاته قال لك والله المفروض انت عايز تشتغل انت ا وحات الالكالويد وحات الكروساكاريد دولك تستخلصهم من الحلبة ديت وقدرت اللي اشتغل عليهم هم اللي لهم التاثير اللي انت عايزه طيب انا نزلت الكحول على الحلبة وطلع لي في الاخر مستخلص فيه اكتف برنسيبال بتيف بس مش عارف دولت موجودين ولا لا موجودين بكميات كبيره ولا لا عايز اعرف قالك والله في جهاز بيقدر يعمل لهم سبريشن يفصلهم يعني حتى لو المستخلص بتاعك اللي طلع اهو فيه ايزو سيمين كويسين زائد الحاجات ديت يعني في حاجات بقول لك لا في جهاز بيقدر يفصل لك الحاجات اللي انت عايزها بس ويقدر يعمل لها بروفيكيشن ينقيها يعني مفيش اي شوائب معاها ولا اي كونتمينيشن ويقدر يعمل لها كوانتيفيكيشن يعني يقدر يعمل لها كوانتيفيكيشن يعني يقدر احدد كميتها يقول لك والله اللي موجود في العينه دي كميه البوليفانول قد كذا يقدر يعمل لها كوانتيفيكيشن قال لك في جهاز اسمه كده الجهاز ده هو الكروماتوجرافي يبقى الكروماتوجرافي هو اللي هيفضل يعمل لي سيباريشن سيباريشن للكومبوننت انتو ادس كومبوننت يقدر يعمل سيبوريشن للكومبوننت لكل كومبوننت لوحده عشان يعمل ايه عشان يعمل لها ايدنتيفيكيشن وبروفيشن ويعمل لها ايه كمان ها ايدنتيفيكيشن وبروفيشن ها وكمتيفيكيشن يحدد الكميه وانت كده يبقى لو قال لك عرفنا الكروماتوجرافي هتقول ديس تكنيك ريليت تو سيبوريشن اوف كومبوننت اوف انيميكشن بقدر يعمل سيبليشن للكومبوننت بتاع اي قضيه تو اتس كومبوننت انتر ان اوردر تو الدنتفااي وكوانتيفاي وكان او ريفاي اذا كومبوننت اوفيس ليتش طيب ازاي اعمل الكلام ده قالك والله والله الكورواتوغراف ده منه انواع كتير كتير قوي تعمل الحاجات دي انه ارواح كتير اولي. بس ها انا خطويا تثبيت كده لحاجات او تأسيمة. يعني مش موجودة جهو الكتاب دي كل ارواح كلمات البراطي وازي اتعامل معاها وبعدها نشرح كل واحد على السريع تجمع يعني كده بجوة. بقول لك والله الكلمات ده بتكون من حاجتنا السياتين. الحاجة الاولية حاجة اسمها الموبايل فيس وحاجة اسمها الستاتشنر فيس. الموبايل فيس. والستاتشنر فيس. الموبايل فيز دي بيقولك والله الحاجة اللي بتمشي وتتحرك جوه الجهاز هو ايه اللي هيمشي ويتحرك جوه الجهاز عشان يحصل له سيبريشن للكومبوننت بتاعته ايه ايه اللي هيمشي ويتحرك جوه الجهاز عشان افصل محتوياته السامبل بتاعتي أو الميكشر بتاعي صح بقول لك الموبايل فيز ده على طول اللي هي السامبل اللي هي السولوشن دي بي. طيب الجهاز جوه ايه مكتوياته محتوياته اللي بتعمل سيبريشن للكومبوننت اللي ليها سبيسيفيك بور سايز عشان تعمل سيبريشن للكومبوننت يعني السائل ده بيعدي على فلاتر الفلاتر دي لها احجام معينه عشان تفصل الكومبوننت واحد كل واحد حسب حجمه الحاجه اللي ثابته جوه الجهاز ديت اللي بتفصل الكومبوننت هي اللي اسمها الاستاتشنري بيس تمام طيب يبقى الجهاز الكروماتوجرافي اي مبني على حاجتين موبايل فيز واستاتشنري طب هو الكروماتوغرافيا ده ايه انواعها ايه ده, ده كده من الاول بس يعني ايه قال لك في <تصفيق> اسمها البلين كروماتوغرافيا وحاجه اسمها الكولوم كروماتوغرافيا البلين كروماتوغرافيا ده بيقول لك والله لو انت جبت طبق وحطته على بنش كده المهم لو انت عملت السبريشن ده في طبق بيسمو ده البينكروماتوغرافش. يعني لو جبتوا طبعا وحطيت في جل أو حطيت في فلتر بيبر ومشيت في الحقة اللي عايز تعملها سبريشن بيسمو ده نما لو جبت أنبيب زيادة أو أنبيب كذا هروزينولين المهم عملت السبريشن بتاعك الفصل بتاع ده عشان كده بيجي في الكتاب هو السبريشن او عن إنما هو انما اللي بحصل في كله. في حاجة على شكل عمود. عمود بقى سواء من او سواء الاجهزة اللي انت بتفاقها في المعامل كده صور المعامل في الاجهزة كده موصلة جنب بعضها جنب بعضها عبارة عن الانبيب كبيرة والانبيب ديه من جوة ده كده كده كده. والانبيب ديه من جوة عاملة ديه. عارفونوا انت الحاجات ديه? اه. ده اللي حاجات البيع كتير طيب البلين كرموث برافو لوحت ايه لو موبايل فيس ولو ستاتيشنر فيس بس انا كده بتكلم حسب نوعه معاي جسمو البلين موبايل فيس بتاعته ايه واللي فيس بتاعته ايه وكلهم برضو لو موبايل فيس ولو ستاتيشنر فيس بس هده بتاعته ايه و هده بتاعته ايه اقول لك والله موبايل فاس اللي مقبولة يكونه قرارات البيلين بتبقى اللي تستمبل بتاعتك منما الانستيشن ريفيس بيكون البيبر غرقة بس واسيس بس بسيفيك بوخ سايز يقولوا الوقت بالتفصيل إذا تجميعها بكي تخش تدخل ما تخلي لا، انا أقول لك في الجهاز ده قايم على الحدين يا جماعة الجهاز ده قايم على مبايل فيس والشينر فيس. الطب الجهاز ده أنواع إيه؟ في حاجة اسمها البلين كورومات غرفي وحاجة اسمها بكولوم كورومات غرفي البلين ده الموبايل بتاعه ده والشينر بتاعه ده طيب، بكولوم ده الموبايل بتاعه إيه؟ الليكوود سامبل برضو والاستشار التاعه السيليكا الجيل والألمونيا بجيل وبقوله اكريمات جيل والكلام ده كله برضو طيب ايه الاختلاف ده؟ هقولك والله هنا الليكوود سامبل بتاع بتمشي جهة الجهاز ده بالكابيلر اي اكشن واللي اهم جزء في الطرماتي برافية بتمشي هنا بالكابيلر بالكابيل اي اكشن بصيح الشعري يعني انت توغل كده جهة جهة الجيل وجهة البيبر بالكابيلر اي اكشن مش هتلقى ضغط ولا ولا عمل لا ده فيها كده طبق ورا تحديت السامبل بتاعتي هنا وعندي الجل ده فيه بورز هي بتتحرك جوه البورز ده بالكابيلاري اكشن طيب السمبل بتاعتي هنا بتمشي ازاي كل ده انتوا ما مانيش هشرح الجهاز اللي بعتمد على ده والجهاز اللي بعتمد على ده بس طب الليكو سامبل بتاعتي اللي موجوده في الكولوم ده بتمشي ازاي قالك والله بتمشي على طريق يا اما الضغط يا اما عن طريق الجرافيتي فورس الضغط ازاي ان انا السامبل بتاعتي اضخها جوه الاستيشن ريفيس تحت تاثير ضغط امشيها جوه الاستيشن ريفيس تحت تاثير ضغط طب الجرافيتي ازاي ان انا اجيب انبوبه فيرتيكال كده واقفه وحط فيها جل او ورق تعمل سيبريشن وحط كده العينه بتاعتي فالعينه بتاعتي هتنزل لي تحت عشان الله سيبريشن تحت تاثير الجرافيتي فورس هتعرف كل حاجه بالتفصيل طيب مع رؤية الجهاز الكامل اللي هي من كذا ليش؟ طيب تبأ أنواع الأجهزة اللي بتشتغل بالخاصية دي اتا. اللي هي خاصية البلانك سيرفس أو بلانك جهاز اسمه وجهاز اسمه ده شرح السيل ده اللي شرحه مش مطلوب. طيب الحاجات اللي بتشتغل بخاصية الكولوم اللي جوة والكلام ده كله جهاز اسمه ليكويد ليكويد جهاز الايون ثالث حاجه الاستريك الاستريك او السايز معنى كلمه استريك على صارس الستيرك او السايز اكسكلوجن برنامج حاجه الهاي برفورمانس ليكويد خامس حاجه الجاز <partnering>. <جايز> دي كلها هنتكلم عليها بالتصميم ان شاء الله حد بس كده السنه اللي فاتت واسالوا ما مش عارفين وعاد السنه والسنه دي هضطر برضه انا على حد ما حد حد بحد. مرة من انا حد وكنت برم 2 و3 زعلان بس هو خلاص بعدش ايدانه وهي بالسطر كلمات الرافي ده خلق والله فيه موبايل فيس موبايل فيس فيس بس خلي بالك الموبايل فيس ده هو موبايل فيس هي بس لو تلاحظ ان انا كان, دع... كان عنده عينة الحلبة الحلبة دي نزلت عليها الكحول تبنزلت على عليها الكحول ليه لان الكحول ده مذيب هيدوب المواد الفعاله او المواد الفعاله هتدوب فيه وتسيب الباودر اللي معايا فيه فعشان كده بقول لك والله الليكويد سامبل بتاعتك ممكن تكون السولفنت نفسه زي نفسه يبقى الموبايل فيس في السيلر بروتوجراف ممكن تكون الليكويد سامبل او السولفنت دركس ذات بس ان الجل البيبر باي الكابيلاري اكشن كان تمام؟ اللي بيعد في البيبر بالكابيلاري اكشن طيب اللي قال لك والله ممكن يكون بوليما جل او بولي نعم. ايه؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> 可以學 Thank you. بص كده كده مش عارف على لك بس هو ما فيش اكتر من العصافير يعني هو لو في جرنوم انا قلت يعني لو ممكن يفضل للآخر او كده او اتكلم معه بس هو كده بقى حاطط نفسه في وقت لا شاء حضرتك قلت هنسقط حضرتك قلت برضه هو سقط زي كده يعني <تصفيق> <ها؟ تصفيق> مش هسقط الفوره مش هسقط هو غلط قدامكم ولا ما غلطش قدامكم غلط قدامكم ولا ما غلطش انا بسألك سؤال غلط قدامكم ولا ما غلطش بشر غلط قدامكم غلط مغلطش. أنا أسألك سؤال ما ترد عليها ما تردوش على ردة تانا غلطة ولا مغلطة غلط حضرتك أغلط وغلطة منها تتحدث آيوة اللي بغلط يعتذر ولا يفدر ولا يتكلم بس بس بدا خلاص يا ستة ها هعمل فيه شاف ولا فيه كلية ومش هارس مش هعمل فيه كده أنا حقي يعني مش كده أنا حقي لا بصي أخويا أخويا أزر مني اعتذر يعتذر بس كده بس كده صح ولا لا. انا بقى هتتبع حقكي. مش هو هتتبع حقه. انا والله عمل في حاجة. بحليف لك بالله. شوفوا والله عمل في حاجة. بس انا عمل في شك والوكيل الكلية? ايه? لمدة سنة. طلع. ايه? عمل ايه? هو ماله؟ <تصفيق> والله دكتورة دكتوره كنت انت بتحب تدافعي فدافعي على حق الاثنين ما احبش اللي يتكلم يتكلم في اتجاه واحد بس كده مش مجرد انك تدافعي وخلاص الراجل غلط فيا ولا ما غلطش سابني ومشى من السكشن ولا لا استاذ ما نزل يا دكتور انا خلص السكشن هتكلم معاه خلص السكشن هتكلم معاه المهم البوراك روايت جيل والسيليكا جيل واللومنيوم جيل طيب المشكلة عند الوقت مش في الحتندول، الحتندول إحنا سبيتناهم في التجمع اللي في الأول. المشكلة عند الوقت إن بقولك السيليكا الجيل والألومنيوم جيد دولا اللي جنين بولارايز. بولا يعني بولا يعني بولارايز يعني مستقطبين، مستقطبين يعني؟ يعني والله والله من بس تيز. بوزيتيف <تصفيق> تشارج طيب انا عايز أعرف هذا كده كده الشيء اللي أنا فيه بوزيتيف <تصفيق> تشارج عايز اعرف العينه بتاعتي بولرايزد <تصفيق> ولا نون بولرايزد هتقدر انت تستفيد ايه الماده بتاعتك مستقطبه ولا غير مستقطبه اقول لك والله في علم الفايتوكيمستري اللي هو في علم كيمياء النبات بيقول لك والله لو المستخلص بتاعك ده الاكتف <تصفيق> اللي فيه معظمها نون بولرايزد أو كلها فده أفضل لان الحاجه البولارايزد الاكشن بتاعها أو التاثير بتاعها او الميتابوليزم بتاعها جوه الليفر قليل فالافضل ان انت المستخلص اللي قمت مطلعه يكون نون وتكتب في الريبورت بتاعك انك طلعته في بلانويد كمية قد ومعظمة ومعظمه 75% نون غير لما تكتب 25% لا كل تزيد كمية يكون افضل طيب انا عايز أعرف العينة بتاعت بولارايزد ولا على التلي كده كده السيليكا جيل انا عارف ان السيليكا جيل بولرايزد بالمستقطبه الواحده البوستيف تشارج farوح عايل والله العايله بتاعتي لو نون هتبقى ايه لو نون هتبقى شحونتها زي الشحنة دي ولا مختلف عنها يعني هتبقى بوستيف تشارج ولا نيجاتيف تشارج لو العينه بتاعتي نون هتبقى زيها زي الجيل اللي هتمشي فيه ولا هتبقى نيجاتيف تبقى نيجاتيف ها نمبولرايز نمبولرايزد يعني عليها شحنه زي الشحنه تبر وبعض طاقه مستقطبه بالنسبه للجزيء انما العين بتقصد اوبولرايزد لو واخده نيجاتيف شحنه هتبقى أبو هتبقى مستقطبه بالنسبه للجزيء وتنجذب صح كده فوز سم العينة بتاعت نام رايز لو شحنتها زي شحنه الجيل مصدف اسمها بولارايز لو وقد شحنه مختلفه عن شحنه الجيل يعني هتستقطب له مش هتتنافر منه هل كده؟ طيب هتبلت زي برضه في الجيل هعرف يا بصدف ولا نيجت في ازاي كلام كله في الكتاب والله يمكن ما هوش مقبلك في الكتاب بولارايز زي نام بولا ده؟ نام شوفوا كده معايا بقى ازاي فرق لن تكون مصري لن تكون مصري لن تكون مرة في تكون مصري لن تكون مصري لن تكون مصري لن تكون مصري اللي تكون مصري لها تكون مصري لن تكون مصري له تكون مصري لن تكون قلت لن تكون اللي لن نفس مصري صح؟ والبولاريز اللي اخي شعرها مختلفة <تصفيق> <تصفيق> ده هو النبولاريز ده بحيبل ازاي على الجيل. قال لك اول حاجة مش هو بتلافر من الجل بيحاول يخرج منه فحسلاقي موجود في الموضف سوبر فيش يا ريال الجيل. الجيل اللي عندي سوق ولا ليبني خمسة سنتين. هتلاقيه بيحاول يبعد عن الجل على قد ما يقدر عشان كده هتلاقيه اخر طبقه فوق بتنافر منه هتلاقيه في المور سوبر فيشال لير اوف في جل لانه بتنافر منه تاني حاجه هيتحرك بسرعة في قوة الجل ولا بوطن <تصفيق> في تنافر هيتحرك بسرعة ولا بوطن بسرعة, بسرعة. يبقى ايه؟ موف فاستلي انصيزة جل بتحرك بسرعة في قوة الجل طيب هينجذب للجل ولا بيبعد عنه مش بيبعد عنه بقول لك ليس سترونجلي اتراكتد تو جيد تو ذا جل لِس سترونجلي اتراكتد تو جيد هو بيحاول يهرب منه بقى طريقه فهتلاقي كده الطبق بتاعك كده في الاخر هتلاقي فيه حاجات موجوده فوق تمام وهو بتحرك اساسا هتلاقيه بتحرك بسرعة بيجري عمال يجري هو في الجل هتقولي كمان هشوف ازاي لسه اقول لك انت بتشوف ازاي وهو بيجري هتقول تعالى هو مركب بيجري انت هتعلمه ازاي ولا هتشوفه ازاي هقول لكم دلوقتي هتلاقيه بيجري بسرعه جوه الجل هتلاقيه عمال بيلونه وحتى انت عامل الفتحه بتاعتك جوه الجل عامل الفتحه بتاعتك كده لتحت خالص يعني لو ليا عامل الفتحة بتاعتك عند هتلاقي الجيل كده شوف كده, كده كده كده كده ده طالع على الصفحه بيحاول طيب, طيب ده هتلاقيه عامل عكس الكلام ده كله هتلاقيه في المور ديبر لاير تاني حاجه هتلاقيه موف سلولي اخر حاجه هتلاقيه مور تحت ينجذب طيب هعمل الكلام ده ازاي هشوف الكلام ده ازاي قال لك والله في حاجة اسمها وفي حاجة اسمها البيجوليزيشن. البيجوليزيشن ان انت تتفرج وتشوف شكل الحاجة اللي تفصلت وتشوفها بتعمل ايه وبتيجي ازاي قال والله في استين موجود جوه الجيل بتعمل استينينج للكيميكال كومبوننت الموجود ده حسب نوع انا مستخدم الجيل ده الفصل حاجات معينه جايب الجل اللي يوصل حاجات معينه بيعمل لها يعني من الاخر بيديلها لون البوليفوريد واللي بتاخد لون ده بتاخد اصفر البوليسكاريد بتاخد لون اورنج المهم فهتلاقي متلونه وبتجري قدامك في الجيل طيب بعد كده في داتا يعني عشان تشوف تشوف حسب الاسترين اللي موجودة بالظبط طيب ازاي تعمل كوانتيفيكيشن ازاي تحدد الكميه قال لك عن طريق جهاز اسمه الدنستيميتر ميتر حسب الدنسيتي اوف كلر اه ده مالت فول نوتيفيكيشن انا مش عايز حد يتكلم عشان مش عايز اتزعل مش عاجبني السيكشن ده بس ماشي ازاي بقى اعمل فولت نوتيفيكيشن عندي كده في حاجه في السوبر فيشر ديت في الطاقه الكوانيه في حاجة من تحت كده في النص وحاجه جايه هنا وده لون الاورنج وده مش عارفه نقطه اللون عارف جرين اللي هو خديره قدامي في الجير انا كده قدرت اشوف حسب الليستين اللي هو اخذها طيب ازاي اعمل كوانتيفيكيشن ازاي احدد الكميه قال لك والله الرققه ديت واخده لون الاورنج الخفيف ودي واخده لون الجرين التقيل وده واخده لون اليولو الخفيف يعني انا حكيت في النتيجة كده يقوله خفيف بقى كميته قليلة جرين خفيف بقى كميته قليلة لا انا هعمل ايه هروح جاي بالجل ده معديه تحت جهاز بيمزل اشعة ضوئية بوغلينس معين تمام كده الاشعة الضوئية ديه هزبطها الاول على الليل والاضغر عشان الحاجة اللي هو اقدر اقدر تمتصه وتمتصه وتعكس اللي تعكسه يعني ايه يعني انا قلت لكم او الدكتور قال لكم قبل كده او انا قلت لكم انا شوفت الاسطرة دي خضرة ليه لسه قدامي بتاع ثلث ساعه بالظبط ما هو دكتورة الكلام كتير عامل <تصفيق> ايه ما هو اللي موجود في الكتاب دكتورة؟ ما قريتش كل ما, ما ن... والله اختصرت اللي هو كده اسمع دلور... اسماء اسماء حاضر شوفوا ما حصلتش اه يعني افرق <تصفيق> بقى معي ونبتحك اي مش سيكشن ده ونأخلي محمد يحل، خلاص افرق اي دي ده ونأخلي محمد يحيل اشي صح؟ يا احمد يعني شاء الله من جاي عاص <تصفيق> <مهار> <ماشي> <تصفيق> ايوه <تصفيق> <تصفيق> انو الدكتورة فاطمة عزت نفسها تكوش تقول لي خلص تظهر ان في حاجة تظهر ان في حاجة ارجنت جوا في المكتب طيب ماشي بوص يا جماعة عشباليه قالت كامل الموضوع انا هكمل لكم بس كوزي ده بالكامل وبعد كده ده انا بروح اقول لك والله مش البتاع دي تكونها اخضر شايفها يا خضرة شايفها خضر اللي اني نزل عليها كل الاشعة عكست اللون المساور تركيزها على عيني وتنفزت كل الأشعة البين يعني نزل على كل الأضطرار الموجي وامتصت الأشعة ونفزتها وعكست اللون المساور اللي تركيزها على عيني فنشوف شفتها أخضر نفس الحكاية أنا بنزل ويب لنز أنا عايز أشوف الحاجة اللي لونها اخضر ديت الدينست بتاعته أدي أو كميتها أدي وروح منزل أشعة وود لنز فهذا معاي درجات الأضطرار وأشوف اللي هيمتصم الأخضر إيه واللي هنعكس إيه أو اللي هينفز إيه؟ واللي والله الدرجة الأخضر ديت حيتنفس كل الدرجات الموجودة وتعكس لي الدرجة المساوية لتركيزها الجهاز ياخدها بصورة absorbance الabsorbance اللي عادية برضو موجود في اللي موجود معي في الفنفلت ان هذا absorbance بتعب... بتعبر لي عن التركيز هذه جهازة نحن أخلوك عارفين ان في حاجة اسمها فيجوليزيشن <تصفيق> وفي حاجة اسمها تحديد الدينستي عن طريق الدينستي ميتر او تحديد الكمية عن طريق الدينستي ميتر الجهاز اللي بدخل عليه البليت بتاعي ويعدي وكده اسمه طيب بعد كده حاجه اسمها الليكودريكو الكروماتوغرافيا زي ما قلت له الله ده المختصر الليكودريكو الكروماتوغرافيا بيحصل حسب السولوبيليتي الدفرنس في السولوبيليتي بين المحاليل يعني لو انا سيليوشن سوليوشن وسوليوشن ده وده حسب في السولوبيليتي حاجة, حاجة اسمها الايون اكسشينج بالمواد الرخي ان بيحصل <تصفيق> سيباريشن من انونتيد من الاكستراكت بتاعي ماشي وسيباريشن للايونايزد ماتيريال يعني إزاي؟ لو انا عندي الع... بتاعي في ايونات مش عايزها وعايز اعمل له مع مع كده على على الصوره كده عامل زي المغنتيك عامل زي المغناطيس بيعمل سيباريشن للايونز يعمل سيباريشن الايونز نزل المحلول كده يعمل منزل المعلومه مفيش في أي, اي مفيش فيه اي ايونات فعشان كده بنسميه الدايونايزد ابريتوس وبعض راحين بيسميه الايون اكسشينج طيب بعد كده قال لك حاجة في حاجه اسمها الستريكت او السايز اكسكلوجن كروماتوجرافي السايز اكسكلوجن كروماتوجرافي ده قال لك انا هجيب سفين ده او حاجة اسمها السافيدكس سببتك سياتي سفينه انا واعمل بدفع سوء كلها على الارض ساسمعه يعني جيبسى فيها بوزن لفيها هاك مارشه أو البورز لفيها هاك أو حجمها او هاك ماتت اثنين او غير أو غير او هير او هير او هير او هير او هير او هير او هير او هير او هير او هير او هير او هير او هير او هير او هير او واروح استدير على اليوتيوب <تصفيق> دي على بتاعي بتاع <تصفيق> على بتاعي ان الاجستراكت بتاع هايزل على السفينجا مفيش حاجة هتمشي جوه البوز ديك الا البلاغانوية فان على قد حجمها من الما الحاجات التقيلة ما هتلاقيش مكان تمشي جوه السفينجا هتريد اي حدا بتعدل السفينجا هقولك لا ما انا مختار بوز سايز معين ما يعديش غل حجم معين هنزل كده هتتمكن شرقة على السفينجا اللي حجمها على قد المسافة ديك هتعدش واللي حجمها اقلها هتعدش بس انا قبل كده عامل ديورفيكيشن لو عارف ان في فالابوريت والكروتوكوسكرات اللي حجمهم كذا بس انا بقى عايز اعمل فراكشنشن اخلي الفالابوريت لوحده والكروتوكوسكرات لوحده والجلاكتومينال لوحده او الكروتوكوسكرات عايز اكله كل على لوحدها طيب كله هيحصل ايه ال10 هيمشي منه. طيب هتعمل ايه ما هتمشيش في السفينجا اساسا هتروح نزل على دول <تصفيق> طيب عندنا بالسمبل بداتي. اللي هينزل الأول في الطبق الحاجة اللي حجمها كبير وهذا الحاجة اللي حجمها صغير الحاجة اللي أنا عايزها وهذا الحاجة اللي مش عايزها. اللي مش عايزه واللي حجمها كبير. كبير. بعد كده دي دي في الامتحان the first to fill with 10 charge in case أو الأمونت الماتيريال. اللص فيلو ده ستشARGE ونتين يمكن ونتي الماتيريال أو الأسموت الأسموت سايز ماتيريال. هتقولي يعني إيه يعني؟ يعني هينزل شوي تسهل. دورة اللي مش أروح سائل اللي عايزهم وروح عميهم. وهاينزل شوي اللي والله. على طول عشان ما تدوس مكان فهاينزلها على طول بالطبع. وعندتو كده أو ثلاثة دقايق. بتلاقي بدأ ينزل جديدة. الاستريم دي أول سولوشن أو المادة بتاعتك اللي عدت وعسال الله تأجيل جوا السفينة، حصل الله دليل جوا السفينة، وعسال الله دليل إيه؟ لأن مشت من فوق لفوق لفوق كده؟ دليل دليل يعني تعطلت جوا السفينة ليه؟ لأن خدت وقت عما مشت جوا ونزلت. حاجة. الحاجة اللي مشت جوا عشان تنزل بتعتمد على إيه؟ على الجرافيتي فبتخذ وقت برضه عما تنزل نما التنين معه جوه السفينة أساسا، فنزلوا على طول هم نزلوا بالجرافتي، بس الجرافتي هنا هتبقى قوتها أقل من هنا ليه؟ لأنو دول محبوزين جوه سفينة، فهتنزل لك نقط كده بعد شوي، تفهمين؟ أهم حاجة فيه إن فيه سافديكس بدرهم تصاير حسب الحاجة اللي أنا عايزها، تلا حاجة الفريستفلوت دسات شارج وونتينج وونت الماتيريال اللي استفلوت دسات شارج وونتينج الآن وونت <سؤال> بعد كده الاتش بي سي الاتش بي سي ده والله لا بختصر جدا يعني كل ده كان في واحده وراها النتش ال سي قال لك والله اللي عندي هنا وهنا ايه وهنا ما ممكن انتوا في الكتاب بيقول لك ذا انجيكتيد كوربارد سامبل كولوم بور سايلس اللي انت هتعديها كولوم بور من 500 5000 باوند بير اسكور انش ده ايه؟ لو والله معاك اهو في هينزل عليها هواء وينزل عليها غاز اما ينزل عليها هواء وغاز هتخليها في صوره فيبر صح <تصفيق> طيب الغاز ده عامل ضغط على العينه اللي هي في صوره فيبر ما قدامش الفيبر ده غير المجال الاول يمشي فيه صح طيب هيمشي المجال ده ليه لان في ضغط موجود هنا بضغط عليها عشان يعدي فهيمشي العينه بتاعته في صوره فيبر جوه الكولوم ده والكولوم ده هو الشل اللي السيتيك بور عشان افصل المواد بتاعتي او ممكن يكون كل ده نفسه فيه فتحات الفتحات دي كل فتحه لازم بس في بور سايز فوتو وفيها فوتو سنسيتيف سيلي سن خليها بتقدر تحدد ال, ال اللي ماشي عليه ما يهمنيش الكلام ده اللي يهمني ان السامبل بتاعي مشت هنا تحت تاثير ايه تحت تاثير البرج يعني عدت هنا تحت ضغط عالي جاي من الهواء ومن الغاز وحصل لها سيباريشن طيب العينه وهي معديه هنا. عم ندخل للجهاز. الحاجه الحاجة يفصل الحاجة اللي حجمها سبعين أو يفصل الحاجة اللي حجمها تمنين أو يفصل الحاجة اللي حجمها تسعة. الجهاز العيني عليه اللي حجمه تمنين هيفصله ويشدّه. فينا خرطيم من فوز الحاجة اللي حجمها تمنين فصلها ومعدين. وكل حاجة حجمها تمنين عليه. هو ما حد العدد أو كمية بتاعتها ويوصلها لي هنا في فلزكر متعلق هنا بالقياس يعني في خطوط متعلق بالبوردة وفي فلزكر بره كده عدى على السنب بتاعتي الحاجة اللي حجمها تمانين هيروح فصلها ومحدد كميتها ومعذها على الفلزكر الليين الحاجة اللي حجمها تسعمين هيروح برضه فصلها ومحدد كميتها ومعذها على الفلزكر الليين يبقى قياسها اللي يعمل ايه قدر يعمل Quantification وSeparation وpurification للمادة اللي انا عايز احددها طب هيعمل كوانتيفيكيشن ازاي اقول له كل مادة مفصلها بيحدد كمية كميتها طب الكميه دي فين هتبقي في الخلاصه انت عشان ما ارسلت هناك يا دكتور هشام طب الجايز انا اه في حاجة اسمها هنا ديت اوت بيديني النتيجه بتاعتي النتيجه بتاعتي في صوره ايه في صوره ديكس يقول له والله الحاجه اللي حجمها 70 قيمتها قد واحد ده بتاع الحاجة اللي حجمها سبعين. الحاجة اللي حجمها الحاجة اللي حجمها هتقول له عارف الحاجة اللي حجمها 80 عارف عارف هو الجهاز هو يعمل ازاي يستجيب الامر بتاعي اللي حجم سبعين في الصوره هنا والحجم 90 هو بفصله يشوف هو فصح كمية أديه. تبي الكمية دي هتبللي فين؟ هتبللي رافل والأوزن. بقول لك كمياته أديه. طايم. في تعرفين هنا اللي مهمين بقول لك حاجة اسمها رتينشال طايم والموبيل طايم. آرتي وإم دي. الآرتي. بقول لك رتينشال طايم هو الطايم بيدون injection of سامبل till appearance of first result. يعني الطايم من أول ما حطته العينه هتدخلش لغاية ما مررزلت ده. تبي. الموبايل تايم ايه الموبايل تايم ده بيسموه جسم تاني اسمه ديت طايم الام دي بيسموه ديت طايم ليه لان هو الطايم بدون الانجيكشن لحد الفرست موبمنت ابسامبل انصات الكولر. يعني هو الطايم من اول ما حطيت العينه لحد بدات تتحرك عشان يحصل ده سبعيشه يبقى الطايم بدون الانجيكشن لحد ما اول نتيجه ظهرت بيسموه نتيجه الطايم طب الموبايل تايم هو الطايم بدون الانجيكشن لحد ما اول ما العينه بدات تتحرك هو الكولر. عشان فيها بيسموه التايم بيسموه التايم لان انا ما استفدتش منه ده انا عملت الوشيكر وقفت هنا شوية خدت وقت ما اتحركت صح الوقت ده انا محتاجه عشان وقت عندي محتاج الناس تتحرك على طول يطلع الناتج فبيسموا الموبايل تايم الديت ترا وبعد كده الجاز كروماتوجرافي نفس فكرة الجهاز بس الفرق ايه الفرق هو الجاز اللي هو الجهاز اللي بنستخدمه مستخدم هاي بروتو هيدروجين ومستخدم انرت جاز والهيليوم والكلام ده طب ليه انا غيرت الغازات اللي انا بستخدمها قال والله الديسكروماتوجرافي العينه بتتعمل فيه ب 8600 جنيه الاتش بي ال سي العينه بتتعمل فيه ب 250 جنيه طيب ايه الفرق اقول والله بيقدر يحدد بالنانوجرام البيكوجرام بيقدر يحدد في يعني لو بليه هو يحدد لي كمية رغم ان هو نفس تركيب الجهاز ده مع بسيط ده كمان في مزة كمان ان هو هايلي سنسيتيف وهايلي اكوريت ورابت تكنيك كمان من اللي فيه إيه؟ ان بيقدر يحدد لي البولاتي ساستانس اللي موجوده في العينه بتاعتك يعني يعني انا مثلا لو معايا مستخلص فيه مواد متطيره. يعني كده لو انا منه مستخلص هتلاقي بيطلع منه ريحة الريحه دي اكتف برنسيبال الجاسكو الماتغرافي يقدر يحدد لكمية الموظّد المتضمنة به. تبقي اللي خليه يقدر يعمل كل ده. قال لك والله لأن الجاسكو الماتغرافي الغاز اللي مستخدموه مستخدم غاز هاي بوريت هايدروجين وإنهرتجاز زي الهيام والناتروجين. تبقي الفائدة برضو. قالك الغازات دي الضغطها عالي جدا لدرجة إن هي بتنزل على السائل تخليه أصغر حاجة ممكنة من الرزاز. يعني تخلي الفيبر زي الشبورة كذا أصغر حاجة ممكنة من الرزاز. تبدأ هتفيدني في ايه؟ هقول لك والله كل ما صغر حجم الدروبلت كل ما زود مساحة المعرضة من الدروبلت يعني ما تعدينا روطة كبيرة كده عن برودية غير ما عاد روطة كبيرة كده كده من الرزوط صح كده؟ فالغاز ده شدته عالية فيعمل لي فيبر حجم الرزوط كده صغير جدا تاني حاجة كمان أقول لك من الخواص الفيزيائية في السبريشان ان الفيبر اللي هو هيتد فيبر من السهل اللي هو نفس المحتويات اللي موجودة في الهيتد فيبر على يعني ازاي لو انا معد بخار مية هنا مسخن سهل ان نرسم من, من المحتويات المحتوى على بخار المية اللي وقت 25 درجة سيليزياس او 20 درجة سيليزياس او درجة الرونتن بيرتش فالجاز اللي انا امتخله اللي هو الانرت جاز والهايب بيوريتي هيدروجين مسخن كده فده اللي بيسهل الموضوع لو جاءلك ليه هو افضل من الهي بيوريتي هيدروجين حتقول لي انه مستخدم هاي بيوريتي هيدروجين والانرت جاز وهتقول والله لانه بقدر يحدد لي البولارتايل اويل والليبيد والاسترويد والتوكسيكولوجيكال سابستنس وكام والكلام ده لانه ان الليفر بتاعته هيته جيبه طيب اخر حاجة خالص الالكتروفريز بيعمل سيباريشن او بيعمل فراكشنشن للسيرم او البلازما البروتين يعني لو انا حطيت كده عينة سيرم هو الجهاز الالكتروفريز اللي هو عباره عن جل بروح على الترفات كده يروح ايه ده والله القلب في الاول بعد كده البلوبل بس الأفرق البلوبل الأول وبعد كده في وبعد كده في رامل فالجمع دي نفسه يعمل لك سوف تفرقشنيشن يقولنا بوضناها الجمع له ده هو بتاع الـ HG و ده هو بتاع الـ HG وده بتاع الـ HG و بتاع الـ HG يعني في الآخر بحط عيدنا بتاعتي على الجهاز بيروح عمل لها سوف تفرقشنيشن لجميع عنوع البلوطين و قلت لكم التوتال بلوطيني بيساوي البلوبل زائد في زائد ال� فده الدكتور بيقول لي بروجين في الحسبه لان فراكشن من الجلوبولين ده السؤال الدكتور في جلسه في شاف يقول لك ليه الفايبروجين ما بقولش التوتال بروتين بيساوي الفايبروجين زائد الالبوومين زائد الجلوبولين هتقول لان الجلوبولين في فراكشنز في انواع الفا وبيتا وجاما الفايبروجين جزء من البيتا جلوبولين وهتعرفوا شاء الله في النظر بإذن الله طيب فانا بقى بحط عينه البروتين بتاعتي على الجيل نروح اعمل لها واجدها في الجلوبين بس الجلوبين بيعملوا فراكشنشنج يقول لك الالفا البيتا اهو الجاما بس الجمل الاوليه الاي جي ام بعدال جي يعني وبعد كده, الجلوبي. الجلوبي هو هو يعني وبعد كده بعد والبيتا والجاما ده قالك والله المهاجر بتعتمد على حاجتين بتعتمد على وبتعتمد على تعتمد على تشارج وعال دي ريكشن بيقولك الألبومين هايلي نيجاتي في تشارجد بعد الألفا جلوبيلين بعد البيتا بعد الضرب توصل ايه الكلام ده؟ اصد ان انا لو انا حطت الألبومين وقلت هنا او حطتت العين بقيت هنا وهذا النيجاتي وهذا البيزر الألبومين هايلي نيجاتي في تشارجد صح؟ فأول واحد هيجرب أول واحد هيجربة عندي اللي بعده في الشحنة الألفا جلوبينتين واحد هين هيعمل كل بعدي فهتلاقي ترتيب ده أول حاجة موجودة من الألبوم. بعدها الألفا جلوبين بعدها البيتا العطاء الجاف. يبقى الترتيب ده ليه؟ حسب قوة الشحنة السلبية الموجودة في البروتين الموجود عندي. الألبوم هو هاي اللي نجت هاجر الأول فيأخذ الصف الأول. يعني لو كان هو اللي هاي واحد وبعده الالجم نفس كده طيب انواع الالكتروفريزس اسماء رغم ان كانت شرح حاجة حاجه السليلوز اسيتات حاجة البولو أكرامات جيل ثالث حاجة الدي ان اي جاروز رابع حاجه الدي ان اي دناتوريتنج بولياكروميد جيل شايف صح لا حاضر حاجه اجيب هل يمكنك ان تتحدث عن المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى بتاعي المستشفى من المستشفى من من المستشفى من بتاعي من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من ودي ودي إني إيه قولوا ما جل قولوا منو اسمع بس عليكم اللي